ونسأل الله أن يسل لنا الأمور قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله وعلى الصنف من المنافقين ما زال الحديث متواصلا وموصولا على الكلام على المنافقين ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقانا ولكنانا من الصالحين قال الرماء أنه عن فعلبة وهذا لم يصح ولا, ولا يكون هذا الكلام يصح أن يطال عن صحبي جليل مثل تعالى نعم <تصفيق> الحق أن نقول أنه الآيات تدل لنا على المنافق الذي يعاهد الله جل في حتى يتملك فإن تملك فإنه يتقاعس ويتراجع عما وعد به ولا يفي فلذلك الله, الله جل في يعقبه نفاقا في قلبه فجزاء نفاقا أجرا تباط أي من المنافقين من أعطى من أعطى الله العهد والميساق لأن وسع الله عليه في الرزق ورزقه المال الكثير الوفير لا يبذلن ماله في سبيل الله وليعطينا للفقراء وليوسعنا عليهم فلما أتاب الله وأعطاه الله ورزقه اختبارا له بل اختوسق اختبارا له فإنه لم يكن قد وفى لربه فلما أتاه أعطاه الله الرعاق من فضلي وتولى والتولى إعراض أعرض على أن يفي لربه فلم ينظل للفقير حقه ولم يأتي للقريب سلطه ولم يرى حق رب ربه عليه فأعقبها الله نفاقا في قلبي لأنهم قد تقعص ولذلك قلنا هذه الآية مرعبة لكل من ينظر نظرا فإنه قد لا يفى بهذا النظر فإن نظر نظرا فإنه قد لا يفى بهذا النظر وعدم الوفاء من نظري معناها تضيع مسبقية المرء عند ربي جالي فعلها خلي معك خلقك من نظر الله وأعطاه الله فامتنع عن الزكاة منع الزكاة الواجبة فضلا على الصدقة فلما أغناه الله وأعطاه المال لم يفي لربه جل في علام فأعقبه نفاقا فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقى بما أخلاف الله مع عدو وبما كانوا يجذبون قلنا بأن الرلماء قالوا لذلك أن النذر لا يجوز أن النذر يحرم لا يجوز النذر لا يجوز لما؟ لأنه يعرض نفسه إلى أن لا يفي فتكون النتيجة لازمة إلى النفاق الذي ينشأ في القلب وهذه وسيلة والوسائل لا أحكام المقاصر والوسائل لا أحكام المقاصر فإن كان النذر وسيلة إلى أن يعقبه النفاق أن لا يفي فيعقبه النفاق في قلبه فهنا يكون الحكم على الحرمة أولى من الكلام على الكرام جعل الله عاقبة السيئة, السيئة سيئة رزوخ النفاق في القلب إلى يوم الله جلال فعله فكأنه علىه الرام فلا يستطصر أمره ولا تره يخلص ولا يصلح للإخلاص بحال من أحوال لأن القلب إذا كان يعني على الرام من الكذب وتأصل فيه النفاق أن له الهداية أن له التعرف على الله جلال فعله أن له الفوس غير والد وغير, وغير, وغير موجود وكما قلناهم ذكروا سعلبة صحابيه من الصحابة الكرام عليكم السلام ما يصح الكلام على الصحابة ولا أنا أيضا لم يصح السند لم يصح ولذلك الأولى بنا أن نقول أن الله ضرب مثلا للمنافقين ومن نفقهم أنهم عهدوا الله للفعلات على شيء والله للفعلات أعطاهم ويعلم وهو أعلم به كما فعل مع, مع, مع, مع فرعون عندما يعني قال لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل وعندما وتتنكب السراط بعد ما اعطاه الله جل, جل في فيعلاء نعم احماد احمد صل الله واسكنه فسيح الجنات الله يسكنه فسيح الجنات يا رب اعظم الله لكم اجل المسوم نعم قال الله تعالى فعاقبهم بفقا في قروب من اليوم يا بما اخلفوا الله ما وعده وبما كان يكذب قال الله تعالى الم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله عالم الغيوب الم يعلموا اهل النفاق أنهم ما أضمروه في داخلهم يعلمه الله للفعلاء وأن, وأن نظر الله ينصب على القلوب وأن الله يعطي عليها ويحاسب عليها ويكافع عليها أما قال الله تعالى يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرة إي يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخدا منكم الحمد لله رد الله عنكم وأنتم كيف أخباركم نصلا الله أن يفعلكم فانظر هنا كيف أن الله تعالى بيّن أن أصل النظر للمكافأة والجزاء على القلوب يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرة يعلم لو في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما أخذ منكم ولذلك مدار الاستفاء على القلب نظر الله كما قال دون سعود إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاستفاه الوستلات ونظر الله إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها قلوب أصحابه ف فاختارهم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم فالله جلال فعلها يعلم ضمائر الإنسان ويعلم الخفايا هو رب البراية خلقها ويعلمها سبحانه جلال فعلها بل ما كان ما يكون ولم يكون لو كان كيف سيكون نعم. فلذلك حذرهم هذا تحذير شديد إن شاء الله رجل عنك بشمندسة أسأل ربي أن يشكر لك إحسانك وفضل أدبك في السؤال جلالك من الله خير فهنا نرى الله جاء الله يقول عمق الأمر في القلب عند الرب سبحانه وتعالى فالذي ينظر ويبيت النية على الخلف هذا المناقل ولذلك أنا قلت كثيرا ممن يقول بحديثنا مسلم إذا وعد أخلف فإنه يخطئ خطأا خطأ فحشا في هذا الباب لا استطيع أن يتقن بأن الخلف الذي يكون فيه الزم هو تبييت الخلف وليس الخلف على عذر قطرة ترو العذر لا يجعله منافقا النفاق هو أن يعد وعند الوعد يضمر الخلف وعند الوعد يضمر الخلف قالوا الذين المزيون المبطوعين من المبنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم هذا أيضا من صفات المنافقين هذا أيضا من الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدا فيسخرون منهم سخر الله منهم وله عذاب الالم شوف لو مفيش اساءه ادب اسف عشان توقف اه المنافقون يلمزون المتطوعين في الصدقات ان اتى ب ب وفير يقولون ما فعل ذلك الا رياء ذوق الراقي وإن أتى بقليل من المال جهد المقل يقولون إن الله غني عن صدقة هذا فلا هذا فات من لمزهم ولهذا فات من لمزهم لذلك الله جل فعله بيّن أن هذه من سمات وصفات هؤلاء المنافقين يلمزون المؤمنين هو أصائتا يتعمد سخرية السخرية من المؤمن يتعمد أن يسخر منه ويتعمد أن يعمزه فإذا أعطى كثيرا قالوا ما فعل ذلك إلا رياءا وإذا أعطى قليلا قال الله غني عن صدقتها لما يفعل, يفعل ذلك ورزالة قال الله تعالى سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وهذه فيها دلالة على صفات المقابلة كالكيد والمكر والاستهزاء يستهزون منه من يستهزئ الله به قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به يكيدون كيدا وأكيد كيدا يمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين طال سخر الله منهم ولهم أعذاب, ولهم أعذاب أليم الذين يلمزون المطوعين ولذلك هم هذه داء بالمنافقين داء بالمنافقين السخرية من أهل القرآن من أهل الإيمان من العلماء من النبلاء من الرفعاء يعني يسخرون منهم ويتلمسون عفرتهم يسخرون منهم ويتلمسون عفرتهم هذه صفة صدر المنافقين لابد أن تعلم أن هذه صفات لابد أن تدرسها جيدا لأنك ستراها في وقعة المعاصر التي تعيشها فتعلم تقول هنا قد بيل الله لي أن هذه صفات المنافقين فمن عظيم صفات المنافقين أنهم يستهزيون بالمؤمنين ويقللون من شأن الطاعة التي يعملونها وأيضا إن, إن, إن تصدقوا كثيرا سخروا منه ان تصدقوا قليلا سخروا منهم يلمزونهم في كل الأحوال لأن الأصل هناك عداء ومضمرة هم يعادون الله أصالة فكيف بأوليائه وعباده نعم الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يعطي القوم الفاسخين يارب الجرد في الوقت وهنا أقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وهذا خبر ربي النشاء أي سواء عليك أيها الرسول استغفرت له ولكنهم افخين أو لن تستغفر لن يغفر الله لهم نعم. وإن الله تعالى لن يغفر لهم ولن يقضى عنهم ولهم عذاب أليم لكن هنا لما جاء عمر بن خطاب والنبي صلى الله عليه وسلم أرد أن يصلي عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد النسلول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه أو إزاره ليكفنه فيه أعطاه لأنه كان أعطى العباس قميصا وطلب منه أن يصلي عليهم وأنه السلام موافق في ذلك تأليفاً لمن بعده تأليفاً لمن يتبعونهم نعم عليكم السلام وبركاته فتأليفاً لهم صلى الله عليه الله يغفر له لأنه عمر قال ألم تعلم أن الله نهاك أن تصلي على هؤلاء فقال له دعني يا عمر فإن الله خيرني بني أن أستغفر سبعين ولو علمت أن الاستغفار أكثر من سبعين يغفر الله لهم به سأستغفر لهم أكثر من سبعين يا رب الله أمين فقال قال إن تستغفر لهم, لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبحانه أورا فلا يغفر الله لهم هو يقول له أكثر من سبعين الله يتقبل ويغفر سأستغفر لهم أكثر من سبعين أورا والأمر هنا لما لا يغفر الله لهم لأنهم يخادعون الله ولذلك اليهود ألعم الأمم لماذا لأنهم يخادعون الله طازل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوا فأذبوه فأسبعوا وأكلوا وأكلوا سمنة يعني يتحايلون على شرع الله ذلك العلاق يعاملون الله بالحيلة وبالخداع والمق لذلك كانوا أعظم سوءا وأعظم معصية لله ذلك العلاق ولذلك قال الله في, في المنافقين هم أسوأ من الكافرين لذلك قال ما العنين أينما, أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقطيل أخذوا وقتلوا تقطيلة جمع ماشي ماشي انا هعمل حاجه دلوقتي ازل فقال عمر منعك الله فقال دعني يا عمر وصلي عليه فانذ الله عليه الا تصلي على احد منهم مت ابدا ولا تقوم على قبر لما لانهم كما قلنا يستخدمون الخداع والحيله على على الله وعلى المؤمنين يخاضعون الله وهو خاضعهم هم أشد خطر من الكافرين ارايت قال خرجوا فيكم ماذا لكم الا خبال ولاوضاع فيكم يغونكم الفتنه ففيكم سمع قال تعالى فريق المخلفون بالمخلفون بمقادم خلاف رسول الله وكانوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفير في الحرب ونار جهنم اشد حرا لو كان القوم المنافقون يفرحون بالقعود كالنساء كأصحاب الأعذار لأنهم تخلفوا عن غزوه تبوك قالك الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيكم والله وجاءت بيوتين كالنساء وأقل من النساء درجة نعم وقال لا تنفروا في الحرب وإذا قال الله تعالى ن حر جهنم أشد يهودي مسلم قد يعني لو أسلموا حسن إسلامه واتفقوا على حسن إسلامي فنعم وإلا فاليهودي ألعن, ألعن الأمم وذلك قال الله جل في علاء عنهم لما قالوا لا تنفيروا الحر قل نر جهنم أشد حرا لو كانوا يقهون فنر جهنم التي تكون مسؤلهم ومأوى, ومأوى ومأوى لهم أشد وأشد فلو تحملوا الحر من أجل, من أجل نصر الدين الله جل في علامه رفعهم الله جل في علامه ولذلك الله يعلم قال فليضحقوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كان يكسبوا والمعنى سأضحقون قليلا يأمنون قليلا ثم القوارع الصوارع ثم الزلزلة ثم الرجفة على عرصات يوم القيام ثم العذاب الرهيب الأليم والعقاب الشديد مع الإهانة مع التقريع مع التوبيخ مع الشدة مع مع مع مع الخلود في النيران وعدم الخروج منها خالدين فيها ابدا كلما ارضوا يخرج منها اعيدوا فيها وخلهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون نعم فقد استهزؤوا بالمؤمنين وقد تعجلوا الدعث والسرور والامن فامنهم ضجر كولا للرعب الشديد الذي سينهال عليهم عند عند وقت القيامة يعني قيامه عند وقت الموت في المرحلة البرزخية حتى البرزخية ثم الحياة الأخروية قالوا معباس الدنيا زمنها قليل فليضحقوا ما شاء فإذا انقاطعت الدنيا وصاروا إلى الله البكاء لا انقطع عذاب رغيف يكون عليهم فإن رجعك الله تعالى فإن الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل أن تخرج معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدو إنكم رضيكم في القعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين هنا يقول الله جعال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا راجعك الله للطائفة منهم من غزوة تبوك إلى طائفة المنافقين الذين تخلفوا عنك قصدا وأيضا حيلة وطلبوا الخروج معك مرة في غزوة مرة أخرى قل لن تخرجوا معي في الجهاد أبدا إن الله لا يشارف أمثلكم في شرف الجهاد وأن تكون تحت راية المسلمين فلا حاجة لنا باستحاب باستحابكم في الجهاد فقعدوا مع الخالفين قد رضيتم بالقود أول مرة مع النساء والصبيان وأصحاب الأعظام الأعمى والأعوج والمريض فأنتم كذلك وكونوا معهم فإن الله أخرجكم من حصيرة المجاهدين لأنكم لا تستحقون أن تكونوا كذلك وهذه أيضا مرعبة لأن الله قال وإن تتولى ويستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان فيه من النفاق وتأصل فيهم النفاق وأظهروه بالتخلف حيلة على النبي صلى الله عليه وسلم وعتبه الله في ذلك عفى الله عنك لما أذنت لهم بعد ذلك قال له لا تخرجهم معك ليس لهم شرف الخروج حتى في الاصحاب لانه كل من صاحب اشيا قد ياخذ حكم نعم قد يقالب حكمه فلذلك قال لا تخرجوا معي او ولم تخطروا معي اعداء ف وهنا شوف الله جل في علاه منعهم من شرف حتى التواجد هم من المنافقين منعهم من التواجد معه وطبعا ان مفسده عظيمه بوجودهم لقول لقول الله جل جلا في علاه لو خرج بكم ما زودكم الا خبال ولا اضعف بكم يغنمكم الفتنه فقال الله تعالى فكلن تخروجوا معي أبدا ولن تقاتلوا مع يعذوا انكم رضيتم بالقاعده اول مره فتقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم متا أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فسقه هنا الله عز وجل نها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد منهم وتعلمون بأن النبي قام يصلي على ابن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي إنه منافق وقد منعك الله دعاء أن تصلي على المنافقين قال دعني يا عمر ما كانت نزلت الآية دعني يا عمر فإن الله خيرني أستغفر لهم أكثر من ذلك دعني يا عمر لأن الله قال استغفر لهم إن تستغفر لهم. لهم سبعين لهم الله لهم. قال لو كانت أكثر يغفر سأستغفر أكثر أحبك الله وسلم فلما قال له عمر ذلك قال تعجبت من جرأتي مع رسول الله سبحانه وقال له إن الله نهاكا فنزلت الآيات توافق عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على, على قبره نعم الذين تخلفوا هم النساء وأصحاب العظام ولذلك شبههم الله بالنساء ليس فيهم شهامة ولا رجولة فامتنع النبي صلى عن الصلاة عن كل منافق لذلك لما سمى لحزيف المنافقين كان عمر الخطاب لما تأتي الجنازة لا يصلي عليه. يذهب ينظر إلى حزيفة واقف ولا مشي لو مشى يعلم نهو منافق فيمشى عمر بن لو بقي واقفاً يذهب يصلي عليه أي تأخرت يا شريف جدا قال الله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرهم أي لا تستحسن ما عندهم ولا تستملح ما عندهم من الجاه والسلطان والمال والأولاد لا تستملح ذلك فإن الله جل في أولاه جعل لهم زينة الدنيا وهي نار عليهم وعار وشنار فظاهرها نعمة وبطنها النقمة العظيمة لأنها تتأكد له بالنكبات والصدمات والبلايا والرزاء وأيضا يسأل عن المال كيف كيف استربحه وعين أخرجه والولد, والولد كيف احتسب فيه كيف رباه وكيف كيف عدله في هذا حتى إذا جاءه السؤال ما استطيع الجواب ما استطيع الجواب عند ربه جل, جل في علاه لذلك قال الله تعالى الله يعذبهم بها فتراه, فتراه لا لا الولد زي بره ويكون عاقا له وأيضا يأخذ ماله الذي تعب فيه فينفقه يمينا ويسرا فتكون عذابات فوق العذابات عليه أراد عزا به فيكون ذلا له وإذا انزلت سورة قال تعالى وإذا انزلت سورة أن أمنوا بالله واجهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم يعني أولي السعى والقوة والجاه والسلطان وقالوا ذرنا نكم مع القائدين إذا انزلت سورة جليلة الشأن عظيمة الأمر أمرت بالجهاد ونصرة الحق وإعزاز الدين وانفروا وأن انفروا خفافا وثقالا فترى يأتي أهل, أهل, أهل, أهل النفاق يعني من أهل السلطان والجاه والقوة يتململون أمام النبي السلام بأعضال وهي منهم من قال إذن له أن نساء الروم لا أستطيعهم ومنهم من يأتي ويقول دعنا مع مع الخالفين فيكونوا كالنساء وهم أدنى من النساء درجة وأخس فعلا من, أص... من أصحاب الأعضاء كان المرأة صنف ورجل صنف بينهما صنف هو منهم وأخس هو منهم وأخس فهو أد أندل درجة لم يسميه الله وجل فعلها رجالا لذلك قال الله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يقون. لا يفقون لأنهم سيقدمون على عذابات ويقدمون على انهيارات وبلاءات أعظم مما تكون وإن الله على فشير قدير